لا يخفي ما يقوم بقلبه وذلك لأنه إذا قصد ذلك العيدا عليه فقد تطهير تظهير ذلك لأخراج متاته وثانيا متى يأتي بالنية الصحيحة المنية ملاذي كل نعو أن ينحين على أسرع للذكاة وعذرها من معنى إلى الآن يدفعها ويعطيها مستحقها إذا كان حول الحرب الماشية مثلا أو حول النقود ونحوه إذا كان فلنعلوم أنه قد وجم عليه فيه الزكاة فإذا كانت قد وجمت الزكاة فالمسل ينتظل ويجمع الزكاة ينتظل الأمر بأحراجها فيكون معويا لغاية منية قلبية أنه سيدفع زكاة أن هذا القدر نعد في ذلك هذه النيه منعزله انه من سبل يعزل لكن عندما يعزلها ينوي ان هذا القانون الذي عزلته او هذا الذي نبلغه كذا وكذا هو زكاتنا لهذا زكاتنا لهذه التجاره أو زكاة هذه السائمة أو من أشبهها في جهد أن يقدم النية وأن أحضرها وأن تقارن ذكر أن الأول مقابلتها بالأحضران لها غازلها إلا ولكن إذا أردنا أن نية الحضار قبل إلى هذا الأظم مطاعة تنسي العزم يمكن يعزلها من معنى ويخرجها إلى أن إلى أن يفهمها لمفتحاتها ما أنه يجوز أن يعزلها مقوداً ثم يخرج غيرها ماذا لها لأن الدراهم على الصحيح لا تتعجل بالتعليم يقول هذا الهيان قال هذا الهيان وهذه العشرة نقع هذه العشرة فلو مثلت انه غذل له ألفاً وقال هذا زكاة ما لي هذا ثم نزاله واحتاج وأمفقه لعادة خاصة فإنه يجده يخذ جغيره فلا يتعجنه يخذ جغيره ويجيه إن شاء الله فالأساس أنه لازمه أن يلوي حتى تتعين الزكاة ولا يمتهم لو أحرض أن يلوي غير ميّة إذا أحرض بصدق جدو ميّة الزكاة فأتبع من عالك المهنة تطوّع وكذلك لو أعطى ميّة هذيئة وأقعد يجلسها وأتظر لها تطورا لأن أنها سلكت تطور أو لو أنها سلة أو لو أنها هدية من لاحظ غزلانها ذكاء المال فلا نتقبل منه ذكاء المال من المال الذي سند. ولا يجزو إنها صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة ولا تجب نية الفرضية اكتباء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا ولا تعيين المال المذكعا فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء لأن التعيين لا يضر قاله في الكافي وليه المطلقه يعني اخرا منين ليه هي المطلقه ان هي من اقدم الكتاب وان هذا رفع او صدقه او ما لا تجوز عن ذكاه واضحه بل جاء ذلك او صدقه تطوعيه لا كانه رهبه يقولون اخرج ما جميع ماله وتصدق بجميع ماله فان الزكاه مائله في وذلك لانه ما نوى بذلك الا انها تطول وستقع ان شاء الله او على حسن ما نوى لو اخرج جميع ماله ونوامه لما انهم اغفرها او هدية او صداقة لا يدمر بين اهل او ما اشبه لأهل لن لا نعتبره الا فطلعا اتنظر ذكاك دقية في الناس يرمينا من الهديث اننا ولا غد ان ينهل في <تصفيق> الجسام تعيينه ما في الجسر قابل ذلك على السلاح فان لو هذا دوله ان هذا او دكرة. ولكن صلى لنا بعض الحوادث وصلاة ولم يعد هذا في الوقت القديم ما هلكين له اذا هذه مساله لا يمكن ان دعنا نرى كيف تطور لو هذه ان ولا تذكت عن هزهر الزاقية ويضحق من المشاهد من الصحيح كالصور إذا كان إذن ذنته سيارا ثم تطور ولم ينوي إلا تطوراً مطلقاً فإنه يلقى ذنته للحق يقع هذا كثيراً كثيراً معي. يسأل كثيراً من الناس الناس من عليهم أياماً مضبضاً يأتي عليهم إذا أولاً إياه بالضبط إذا يوم إياه بالضبط ويوم عبثة ويوم عاش وعليهم أياماً مضبضاً فلا بغدنا أن يكون هذه تقع على الأيام التي عليهم ولم يجريوها والأرض يحقى أنها ما تقع بذل أنه لا لوار إلا تطوعاً وأيامهم باقيئة وقياسا على الزفات بل عندهم يكاة قد يضع ربطها وأحرق صدقة ثانية تطوع ثم قا شأت فيها تطوع, تطوع هذا أجاله على جريباً بعد أن أُوصله إلى لا ما او أو كنت عنه صلاة صلاة فنية وتقل الله في المحاجمات عكيم فبعد من انتهى منها قال أكتب بهذه يعني هذه رحلة أي صلاة الصبح التي هي ما تكفي إذا الله إذا أن تأتي من انما الاعمال للنجاح ولو كانت سوره العمل واحده في عمله ما بينهما الفرض كذلك صلاة وصلاه ركعتين ركعتين ما بينهما الفرض كذلك الصدقه في نمته الف ريان اصبح زكاه وأخذ اظهر ريانا ونراها تطوعا ألف ريان فالصحة واحدة العقاها ايضا مستحقا يقوله باقية في همته لأنه ما لوى أداء الراجب إن ما نرى تقوى والأعمال بالميان ويتشنك بجد عماله ثم هجل أن يقول هذه فريق يعني الزكاة ها هل ينزل موليّة الهرضية وستهيئة منه لا يوجد ينتئب الزكاة بالعروف أو, زكاة مالي. أو من مولي أو الله بالله يجيب أنك هذا هو. يكفل ولا هادئة إلى عيّن أنه هو هل ينزل أن, أن يكون هذا العديد زكاتها هذا هذا النوع من المال وكان عنده انواع من الانواع عنده مثل الحبوب وزنا من التجاره زكاتها ألف وعنده اقوى شاه زكاتها الف وعنده ارهاب زكاتها ألف مثلا اخرج عنهد لذلك المراه السعالات اخرج عنهد كان أنها انها عين الاخره أو يكفي أنها من الواجب ذي المثل اطلب عنده تكفي يكفي انها بجمله ما يجب عليه ذي المثل فيخرجها ويتاثر على رفعها ان شاء الله وان وكل في اخراجها مسلما اجلات نيه الموكل مع قرب الاخراج لان الفرض متعلق بالموكل وتاخر الاداء عن النيه بزمن يسير جائز والا نوى الوكيل ايضا لئلا يقل الدفع الى المستحق عن نيه مقارنه او مقارنه او مقاربه والله هذا هو الايه ولله وقالو تذمرك وقت والوقت لما يقام الوقت وهو هو الوقت الذي استعمله كثير اذا رايت من الوقت تقراه يشغل تا ولا تقراه بهذه لا يستعمل الوقهؤلاء وقت وانما يستعملوا مثلا وكيل عندنا موكل وهو المالك موكين وهو المهور إليه تهريق الصدقه يجوز من برهان ان يهور تهريق صدقه الى غيره تقدم منه الناس أنه يستحب ويهدفها لنسلح حتى يتأكد من وصلوا لعينا مستحب لها ومع ذلك فإنه قد يعجز وقد لا يجز وقد لا يعجز قد يكون مجهدنا بأهل الذكاة الثمانية ما يعرف مصالح الذكاة الثمانية أو لا يعرف أعيانه يدري حقيقه المستحق وهل هذا من ان حقا يوكل واذا وكل فهل تكفي نيه احدهما او لا بد من نيتهما مع الوكيل والموكل الصحيح انه تكفي نيه المالك لو أعطاك مئة وقال أعطيها ذلك أو أنت مثلها ذقيراً وإذا قلت هذه ذكات نوع هو نوع أنها ذكات إنما أنسانا مهانك وأنا مثل أن تنتج سلها مستهقاً أو تحقيها هنا تعتقد أنها تطيئ أو تعتقد هل تعتقد انها زين عليه هنا بان انتهاء له بدون نيه منه هل تكفي نيته هو نعم الصحيح عندها نفسي لقد كان انه اخرجها من موتها واعطنها الى مستحبها وعندما اخرجها قنلوى وعندما اعطاها للموت في قنلوى تكفي نيه لذلك اشتغطوا قرب الزمان وقرب الزمان التأهلية الوكيل لخلالنا إلى الزهد وإلى الزهد الدائما للجنية الوكيل فهذا كان جاء الله للشعب إلى رمضان هم نأهز رمضان لله رب العالمين أو ستة وزيادة هذا جمل طويل لا دخل كان الا هو, هو لا نعبد من لتجديد ومن ذا اذكر هذه التكبير هي الذاده ووالله او هي التكبير هي حتى لا تحرم لا تحرم الزكاة عن إرصادها من مختهفتها من نية مقالمة أو مقالبات من نية مقالبة لإرصادها من أو مقالباتها وهو الهيئة موكل لأنه في الحال فقد كامنا مراما أن في الزكاة رحمه الله توسعوا للعبنية لا انها من الله وليات وزنوا توسعين أن الذين اتدعوا بها التوسع هم أشابعية الذين يحتفظون أو أغلبهم التلفظ من, التلف من نية عند العلادات فيقول إنه سنة هذا المستهار متأكد هو أن غيرها من رقعة زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسابة خصر وتجزئ لما في حديث معاد فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر أنكر على معاد لما بعث إليه بذلث الصدقة ثم بشطها ثم بها وأجابه معاد بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد يجزي ان لا يجزي المشروع الا انه, أنه يجزي مع الصله مع التحريم انه يحلم ان توقع لا اله الا من غير الدنيا التي الناس واجهها اجزئه مع كونه هذا المخاطبه بل إذا روح فإن يفتلك الزكاة في البلد الذي يهيه البعض وعلى إذنه طمارية نحيه أو ما يقوم له فحدث القمة بأنه معدود نسابة القطر فإذا نذانع نسابة القطر لا يجزي نتهاب للإحبار تتدبر اولا بحديث المؤامر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغبيائهم فتغنى على فقرائهم فلان الجمله ياخذونها من كائن يغنوا ويلقونها الفقير الذي الى جانبكم في بلادك فهم يغادرونها ولا يرحلون بها لا يلتبسون من اغبيائهم فالأولياء هؤلاء المخاطبين وفقاء هؤلاء المخاطبين فتوحل من معنا وتلحل وتلقى بهذا هذا دليلهم ومن أدنك ما سنعرف من كفة المعاد وذلك أنه ضرعة إلى ناعنا في سنة بحذة الذكاء وفي السنه الى نهايه بنصف الزكاه واحده وفي السنه الى من للزكاه كلها فلعنه الغمام وقال من ارسلناك جاملا ارسلناك لتاخذ منها لا ترد على هذا فاكدروا برعاداً لأنه ما لا أعصدها إليك وهو يجيد لها بالتحطة وأن الناس الذين عندنا كلهم أغنية ليس فيها برقي من يستحق فهكذا وكذلك رؤية أن إذا أدعى أحد الأمراء إلى فلما على أيضاً نشاة اين قاتلنا بها وكذلك لجرعها إذا قال من منها إننا أخذها وصغرناها بمستحفتها كما كنا نفعل في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أن الجبات يا زمانا تكثروا وين دعوني يا دوون لا دينهم مستهتر فيقول لهم من ذا لنرى يتا وهنا قد يكونون جهرهن لمن هو مستهتر وقال بك عليهم أو يخصر عليهم من يطلبها يأتي على شكلهم يقول أنا مستهى التعطم ويأكل فهي منذ ذلك يجب لهم أن يسألوا أو يسألوا أن يسألوا حتى يتحققوا منه هو الغطير. أو يفوضون بعض اهل البلد أو أهل أزام المراضي ولا قولنا أنك الذي تعزحنا أو إليك هذا ما أنهزمه وأعطيه للمستخد وقدمت ماذا هو أحد فأزمع إلى غرفه إذن عرفوا هدية بأنه قد عنده لكاته قمضها من قبل ان تستمين أنها من لكاته الذكاء من الأغير الذكاء هذا قد تغطوا لكاته هذا غني ما رأينا عنده مالا رأينا من يستخدم لا نعديه لما رأينا المضاحرة إذا أقراره وتحققوا أهلها أعطوهم فإذا لم يعرفوهم تعطوها لغيرهم لمن يمتعلهم صغر حتى لا تتعل هرم ويكشع بالتصدام والتغذر وهناك القوم من هاني فانه يجوز يجوزنا كلها الى الذي لا يجد براقه حاجة شد حاجه هو الذي يجدني انا يا اخي انما هذا الذي هو قال لا دخل شك عليه ولا ما شد حاجه القول الاول انه ايضا لعله قرطوج القول الثاني قالوا اين الفقراء ترى ايدل الذي في هذا النون وتشقى ان نفوسهم وتدعى ناخذه اعناهم فهم يتراكمون تصور ان يطاولهم وان صبروا لحقهم هي فاذا هو الذي جاءوا ووجدوا السماء نارا اهوا ذلك الذي في طنيا فاضي وخلا فهو لا يذكر وهو هنا يكون أمري للذكور وإن يتظلموا هنا يكون أمري وإن يتظلموا ويقولوا لأنه لا أحقه من رائعنا لأن أفضل أولا ما أعطاه من قد يجدوا فهي غير وطي وذلك له الأطار إذا كان مدناً ما نشع في الرياض وفي الرياض فقرة وناسل جلاد مدناً جلاد الأخرى كالقصير مدناً أو الأذنان أول الأحضر ولك هناك أعطار متعرف ذكرهم وجدت هادتهم وهم يعلمون منا ويعلمون هادتك ويعلمون عادتك أنك توثيهم وتوثي إليهم فهم أحضر أولاً إنهم وصدقتوا عليهم فانا قاتوا موصولا وهذا لي أنهم عارضون ومتحققون من أنك عندك مال وعندك ذاوة فأقنعهم مددة إلى ما لهم جعلنا من الحق وذاليا تحققوا كأنها رجلت إلى أهل لخلع جمعي إذا أرطيتها أهلاً لنا بالنبينا يدعونا وأنت عنك صد أردت حقاً لنصف في دعواتك ولكن أنت شاهد كثرة العلم يؤهر الحقاً ثم سعدني وعلى جرام يتكلمون يدعونا ويأتون إلى الأهلية وقلوا لهم يبدأين أقول أنا أن كذا وكذا أنا مبيل لكذا وكذا وهي أقول في ولكن يا كم هذا النادي هذه علاقه فائقه او دنيسه او لا رجعه عنها يا اخوات في ضوء ترى ان ولدك هذاك كان بيوصل انه ما هو انه يكون اعلى من احناد العالم لو نوينا هذا هذا اذا لم يتحقق اذا حقق من يا كم فإنها فتحوا مرمعها ان شاء الله رضع نسيد الزعين أما نسيد الزعين فتتارمت فلا هذه ربيا النوائها وفرات والسلام كان ربط للباة وأنهم يثورون إن عيشوا بالمعحم من الذكرات ومن آخر النواحي بسرط الفتر أنه جنوا الزكاة وجاء بها ولكنه قال هذا عناكم وهذا أهدي إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نعجمت ببيت أبيه أساة أسياه أبي جزاة فلقره بأن يساقل عن أصح وعرض أنه ذر أهدي له إلا وقال تساهل مع اهل الأبوال فهذا كان عند أهل الأبوال ما يهزون إلا أنه قطعوا شيء من الواحي فالخاطر ان هذا الضريف على أن الدكاة لا تبتع بهذه الأبنى على وصل رب السلام من ملاب المريكة وهذه هم قبيصة وشعر أنه صلى الله عليه وسلم أبقى لكبيحة فإذن سننا حتى تأتي عن الطلبة سنحنون كبيحة لما أنه تحمل حلولها هذا دليل على لأنها كما تأتي إليه صلى الله الى وسلم ويغطيها هذا ثادقها وكذلك حديث عن الله بن عندما أمره عليه السلام الذي يحيل جيشا فنفيذة الإبن فأمره أن يأخذ على خلاحة الفضلقة فهذا كان من يقتلق لكن كان يسترى النعيم بالنعيضين إلى إذن الفضلقة من على أن الفضلقة كانت كل ما إليه الله عليه الثلقة ومن هو الحديث من الإلهي أنها عليه السلام وجاءه القبول إذا معه جيت من يسئ من رضيه غنى من الصدقه فذل على أنه ما شاء ما إذجأ إليه من غنم من الصدقه ليهذكها قومه ذاك وبسؤل أيضا أنه عليه السلام نفع ليتعذي الله لفه الذي قاتله اليهود بمئة من الصدقه ما على أن الله كان سبب لا لمن لواحده منهم أن لا يشأ الله أن يوجده فوقه يلزم كل من عادنه من يعطيه لأن يعطيه المرأة في إليه بشكل عادل أن توضه سبب إيران من صلاة الإسلام وأشهد أن الدليل على أنه يجد لنا فرها إلى بارك الطبية صلاة وإنما أشتغل ذلك ويجد من فرها إلى ان من أسئل إذ يتؤلنا رفاءها لمستهد إذا كانت قد يكون له بها لذلك قد يكون من لهم من المستهسين كذل السبيل وكذل المجاهدين الذين يتوهن السنع بتجهيل لهم أعوانا شبهها لها وشد كده فذلك قال له تأخذ من أعضيائه لتوهد على بقراءه على طول الثاني وهذا قبل الثاني ان المران من المسلمين وله قراء المسلمين. يعني على القرآن أنه يجوز كأوراً يعني أن المران أنها أغنى لكل من يشارك وستشأت الهبطهاق لظاهر الله من أغنياءهم وعلى رقاءهم وثلثتهم بأجراء العمم هذا الذي كان لديه على المعنى وحديه المعنى مشكور ولكن تضعى الظلامهم سلم طعام النبي عليه أنه مخالف من الأشكور عن الأرض فإن المعامل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خلافة المنجة وتوجع إلى الشعب لا بطيء في المنجة بطيء في الشعب إلى أن ماته الطعام من يتعجع هذا هو ما في الناس يعني الدرايه اليوم والليله الدنيا دي سنه هذا في, في, في, في على كده كده ده بينه انه ده الليل واليوم ان في حاجه هو كده نهار يغار وقالوا طبعا رجعوا وقال انا في هل هو جد أن عمر كان وهو من يصل إلى أن يجنع الأرض هذه وهذه بالتأسلحة ولكن أن عمر قد نور نتنان في المتحاة يعني سيروى في المتحاة وغلاء التي تتبع إلى شيء بلاد الكثيرة جعل ما في المنظر زوجينه كقومك من الذين غرقوا فتعرضن هذا ما حتى أنه جعل ديانا للمجاهدين والمهاجرين والمهاجرات عقده شرورا في عدة ألال من أكثر الناس منه على إلى ثورة إلى أنداره لأن يفرق الزكاة كلها ولا يحسنها بشكل جيد. لا van het? en dat is een ja. ja, het het het het het het het het het ويصح تعديل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيل في الأموال من علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعرضه رواية مسلم فهي علي ومثلها إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليك الكفارة على الحلف قال في المغني بغير خلاف النعلم هذا يسأل الزكاة إلى ثم النصاب يجبر الدنيا كل النصاب أن يعدل الأشخاص ثلاثة والثاني إذا لم يكمل النصاب كل النصاب معه فيقدم صهر فقراء لا يقدم قال ماذا ذلك أن أعيش إنيك أخرج زكاة المعني أنه عن هذه السنة تلتك في العزلة شماً وأعطيها لهذا لكن لوجد جاء رسول جاء شعر صباحة شماك شما وإلى فبالبانة ومثلا ألف وهو أحمد من لكات مئتين وجاءتها صغم ثلاث همار وإذا عنده ألهاب يقولوا أنت ما عجلت إلا لكات مئتين وثلاثين فأناك سأجل زكاه لكات ثمانمئة وثلاثة ثلاثة وإذا كعته بثناء المئة لأن غير ثلاثة هذا لأنه شيء ما يجب عليك لأنه من أحضرته إنما المجمئ هو الأخراج لأنه من عن المئة ولأن ذلك كره بأولا التقنيم هذا وسبب ذلك انه قد يرسل لي هذا ويقول لك كم هذه الماء الماء هذا كم هذا لا لا because he saw the juice and في and he didn't do ولا then the other one ولكن استحبه إذا كان هناك سبب ولهذا الله ومن ثبث أحالك رفع فقرة كذل فقرة ذلنا قرأ أن يعتنم وقرأ في أهلية هي لمستهدها وقرأ لا أعمل الى ثمن الفرن ويوجد لها أقول أرد من يريده أرد من يستغلق أن يرطيه من الفرن وأجد ذراقته الله بلاي عزيز فنحن عن ولسبب إجابة التقديم ويجد من على جمتين لا أكثر من أول سنتان وثمانا على قصة العربان فهي علي ومهر مع أنه مخصبه في هذا الهديد إن أمي العوني فاخرج منه عن كل مائه خمسه اخرج عشرة عن السنتوك أصبح النصاب ناقصا فقوله لا منه يعني لا من النصاب فانه اذا اخرجه نقص النصاب فلا تكون واجبه في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 لا تسأل النفاق أنا أبقى عنده لا، مثلا مئة أو مئة وتسئين أقل من النفاق لا تسأل وهذا الجديد أن أعطاه يرجع إن كان موجودا بسانيا بالسائل أعطاه السائل بالأعمل والليبنون فالأعمل أعطاه إكتفاد ثلاثين قال قد ما لا يعني انك ترى كما انك ترى علي يا نمر واجب انني سوف اعطيه القرار اعطاه لي الواني والواني خطا انا مستحيل لا يريد لا يريد له بده لأن وقرنا ان لا يمكن أن يكون صحيحاً وأنهم يحجرون قبل وقتاً فليس لهم أن يعمل بل أن يعمل يعني يكون تطوع هذا الجيد الذي أخرج أن يكون أنه لا يعمل تطوّع فإن كمر الذي صاحبه فيما لا لكن هذا يكتفي لما اخرجه لذلك مثلاً إلا عنده ألف فأخرى لذكاة الألف سنة خمسين ريالة ثم في شهر قربيعاً أولاً أو جمهة الأولى قد بحل من جمع المنطقة لله إلا عني أحد فأصبحاً غير وعليمة إليها فهذا الخمسين قدم انه لسفر اخر كمل النصاب كمل الالف واستمر الى اخر النصاب الى اخر الثلاثه فتصفيها انه تجديه نصف الخامسين غالي الثلاثه الثانيه التي كمل بها النصاب وما <صفيق> والله عالم صلى الله على وآله دينه. ما قبل مشرقة ما كبر الشمس جارفية. بعد أنا طهر. الله طهر لنا هذا طهر لنا هذا كل واحد. إلى طهر لنا هذا كل واحد مخيا كذا هو يا ديواني يا ساتر يا ودي مرجي راي اس السؤال يا قدساني اذا اوثرنا كان مطلقا في الونه وهذا من ذي دكاته ذلك ان لا هو يجدي وديواني يا فاضو راي اس يعني روكا وذلك ما انها لا لو انها ذكاء ماذا. فالصورة تنزل عنها. ما رأى انها تلت عنه فرقا. لا ينزل لها من جديد. وانا يقول قطر يعمل ان تاتذين سوائل يأخذ منية عورة مستدها ويأخذها. كيف ينحفها. وهذا يجيب ذلك. الذي لو خاطرنا بها وعادنا عن الحد التي هي ترفع ولياها هذا هو الكلام اللي هو التخلف التخلف من اللي قال تقنيه برنامج مكافحه الجريمه في رمضان صحيح انه لانها ضروريه وان اعمال بنيه وكلام الشيخ الإسلام ينشر على من ثلاثة من مئة أو بها ويقول إلا الغطها والآئمة لا من أحد التذل من مئة رضيحة والجوعية التي يعني شادئي ليست طريقة إلا معه للتأمير كذلك ولكن أعطيتم ذكاته وعليه لأنه لا أعرف جهائل هي وكدا. قالنا الذي بني اذهب الى الحب فارجع الىنا قالوا يا بني اذهب الى ابوك فارجع الىنا وقال يا بني اذهب اليوم ابوك فارجع الىنا قالوا يا بني اذهب الى ابوك فارجع الىنا قالوا يا بني اذهب الى يقولون إذا الىنا قالوا يا بني اذهب الى ابوك فارجع الىنا على يا بني اذهب شاء ابوك فارجع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 ورجوا من عنادين انه يسلم او انه يشاهد اخر المسلمين ويمتحن اسلامهم ان من يغتنق رجوا من ذلك شيئا جاز لهن ان يساءلهم بغير زكاه اما من كان انه كافر يعرفون انه سبق على كفله وانه لا لائله له ولا لائله ولا يجوز بل يتركونه ولو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 لا من مسلم لا منك، ولا من غيرك، ولكن يا الذين آمنا منهم هذا نقاحهم ولا ينكر، ولا ما لكم من شيء على أفضل الناس على الذين إذا أظهروا شديد الجرأة على أنك لا تقول شيء أنتم كده الله حاجه تخوني ليه دوله اجا ذلك ما هو جاي كده هو انا هكر دي اصل دي وانا انا ربنا يسترها لك وسبون يعني انا انا ربنا يسترها لك لك